وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَنْ يَرُدُّ عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ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 ان صلواتك سكن لهم والله سميع عليم الم لا يعلم ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم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 وما يتوب عليهم والله عليم حكيم